مضيعات الأوقات أولا اللقاءات والاجتماعات غير المفيدة سواء أكانت عائلية أو غيرها ثانيا أزيارات المفاجئة من الفارغين ثالثا التردد في اتخاذ القرار رابعا الاتصالات الهاتفية غير المفيدة خامسا القراءة غير المفيدة سادساً بدء العمل بصورة ارتجالية دون تخطيط ولا تفكير سابعاً الاهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الأهمية ثامناً تراكم الأوراق وكثرتها وعدم ترتيبها تاسعاً عدم القدرة على قول لا أو ما يمكن أن نسميه بالمجاملة في إهدار الوقت لكل من هب ودب عاشراً التسويف والتأجيل إلماحات مهمة أولاً إدارة الوقت الناجحة لا تعني بالضرورة تخفيض الوقت اللازم لتنفيذ كل نشاط معين بل تعني قضاء الكمية المناسبة منه لكل نشاط ثانيا يستحيل أن تكون جميع الأعمال على درجة واحدة من الأهمية وهذا يعني أنه لا بد من ترتيب الأولويات ثالثا عالج مضيعات الوقت بحلول جذرية لاوقتية رابعا تحكم في الوقت المتاح ولا تترك الوقت يتحكم فيك وبادر بالأعمال وانتهز الفرص خامسا إنما تكمل العقول بترك الفضول في القول أو الفعل سادسا ساعة وساعة ينبغي للإنسان أن يجعل جزءا من وقته للترويح عن نفسه لأن القلب إذا كل عمية وينبغي أن يكون الترويح بشيء مفيد كقراءة الأدب والشعر والتاريخ أو الرياضة المفيدة للجسم كالسباحة قال أبو الدرداء إني لأستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق سابعا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام فأصحاب الهمم العالية والمشاريع الطموحة يتعبون أجسامهم ولا تكفيهم الأوقات المتاحة لتحقيق كل طموحاتهم ثامنا لكل وقت ما يملأه من العمل بمعنى أن لكل وقت واجباته فإذا فعلت في غير وقتها ضاعت تاشعا الوقت قطار عابر لا ينتظر أحدا فإن لم تركبه فاتك عاشرا تذكر أن أهم قاعدة في إدارة الوقت هي الانضباط الذاتي النابع من إرادة جبارة عازمة على الحفاظ على وقتها متخطية كل العقبات التي تعترض طريقها